طيب أراد أن يعرف أيضا ماتل رحمه الله أراد أن يعرف الدليل فقال والدليل هو المرشد إلى المطلوب قال هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه هو المرشد إلى المطلوب لانه علامة عليه هذا كلام الماتل هنا وفي بعض كتبه نعم قال الدليل طلب الدلاله هنا المرشد إلى المطلوب وفي موضع آخر قال الدليل هو طلب الدلالة وهناك فرق بين المرتبط مطلوب وبين الدلالة طلب الدلالة والتفريق بين الدلالة والدليل نعم أن بعضهم يرى أن الدليل أعم من الدلالة لأن الدلالة هي أثر الدليل الدلالة يأثر الدليل عندنا دليل مثلا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس عمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت هذا إيه هذا دليل هذا دليل طيب. الدلالة الدلالة هي ثمرة هذا الدليل وهو فهم إيه نعم أن الموصلة إلى الحكم وهو أن النتيجة الحلقة بين الدليل وبين النتيجة عندنا قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت نعم وعندنا النتيجة ان طواف الوداع واجب في الحج هذا القول الصحيح طيب الواسطة بينهما هذا يسمى دلالة وهي الناقلة من الدليل نعم لكم ذي مستقلا إلى النتيجة وهي قول طواف الوداع واجب وهذا هذا مثل ما استدلوا به على مساله تحريم النبي قالوا النبي مسكر و النبي عليه و يقول كل مسكر حرام عندنا هنا دليل كل مسكر حرام وعندنا عندنا نتيجه ظاهره نعم وهو هو ان النبي مشكر نعم فيفهم من ان النبي ان النبي حرام لان النبي صلى يقول كل مسكر حرام فالدلاله تكون اكثر فيكون هنا إذن الـ الـ الدويني رحمه الله عرفها بالأمرين فإما أن يكون عنده أن الدلالة والدليل يعني يتناوبان وهذا ما يحصل عند بعض العثوريين يرى أن الدليل يعني تعرفة طلب الدلالة أو طلب الدليل نعم بمعنى واحد أن طلب الدلالة وطلب الدليل بمعنى واحد والدلالة مثلثه الدالة وقال دلاله و دلاله دلالة دلاله دلاله و هذه ثلاث الفتح افصحها الفتح دلاله ثم ثم الكسب ثم الضم وهي في الاصطلاح الدلاله في الاصطلاح فهم أمر من امر فهم امر من امر واذا اردنا ان ننزل هذا التعريف على ما ذكرنا من حكم فهم أمر وهو أن طوات الوضع واجب هذا فهم أمر نريد أن نفهم هل هو واجب أم غير واجب فهمنا هذا الأمر من ايش من امر ما هو الأمر؟ الدليل الذي هو حديث ابن عباس في حكم المرفوح أمر الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت طيب هذه مساله مهمه مهم ملابد أن ننتبه لها في تقسيم الدلالة لأن أصول الفرق ينحطر في نوع من أنواع هذه الدلالات يقولون ان تتعلم تنقسم تتعلم قسمين. تتعلم تنقسم تتعلم قسمين. دلالة لفظية ودلالة غير لفظية ان تتعلم ان تتعلم ان غير ان ثم كل تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم وضعت بالوضع وهناك دلاله لفظيه بالطبع وهناك هناك دلاله لفظيه قلنا الوضع والطبع الطبع المهم ان ثلاثه اقسام اذا ضربنا على كل قسم ثلاثه قامنا سنين اذا يكون مجموع سته وهم يكون الحاصل الحاصل بذلك سته أفتار. سته اقسام فعندنا اول شيء الدلاله اللفظيه الدلاله اللفظيه وقلنا انها ثلاثه انواع النوع الاول دلاله لفظيه وضعيه عرفت عرفت بالوضع عرفت بالوضع يمثلون يمثلون لها نعم في دلالة الرجل على الإنسان الذكر ودلالة المرأة على ايش على الإنسان على الإنسان الانثى يا هذه علفة بالوضع تطلح على أن المراج في الرجل الإنسان الذكر والمراد بالانثى بالمرأة نعم الإنسان الانسان بالانثى القسم الثاني دلاله لفظيه طبيعيه دلاله لفظيه طبيعيه مثالها يقولون مثل الصراخ نعم يدل على ايش على ملمه او مصيبه نزلت نزلت بالصارف على ملمه او مصيبه ادت بالصاره هذا النوع الثاني من انواع الدلاله اللفظيه الدلاله اللفظيه الطبيعيه نعم والثالث الثالث دلاله لفظيه عقليه دلاله لفظيه عقليه وهي مثلوا لها بمعرفة وجود اللافظ في هذا اللفظ مثلا المتكلم انتم تعرفون الان ان المتكلم دليل على وجوده حينما اتكلم انا هذا دليل على فهذا دليل على وجودي كيف استدلتم على وجودي بدلالة اللفظيه عقلية الدلاله لفظيه عقلية فسماع الصوت دليل على سماع الصوت دليل على الوجود طيب هذا بالنسبة لانواع الدلاله اللفظيه هناك دلاله غير لفظيه دلاله غير لفظيه وتم تصنيف اي دلاله إلى الى ثلاثه انواع كلمه الأهل الاولى دلاله غير لفظيه طبيعيه نعم ودلاله غير لفظيه عقليه ودلالة غير لفظيه وضعيه ودلالة غير لفظيه وضعية, وضعيه طيب الدلاله اللفظيه ال العقلية أو الطبيعيه الدلاله اللفظيه الطبع الغير لفظية أصلاً الدلالة الغير لفظية الطبيعية هذه يمثلون لها طبعا خذوها قاعدة كل ما لم يكن فيه لفظ لكن عرفنا أنه دلالة أو دلالة كل ما لم يكن فيه لفظ لكن عرفنا أنه دلالة الدلالة الطبيعيه يقولون مثل معرفة صفرة الوجه تدل على ايش على الخجل وصفرة الوجه يدل على ايش على الخوف او الفرق نعم هذا عرفنا خوف هذا الرجل بدلاله طبعيه باللفظ لا بدون بدون اللفظ بدون اللفظ قال القائل سفاحة لها لونان فلتهما خدي محب ومحبوب محبوب قد التقيا تعانقا فريا واشم فراعهما فاحمر ذا خجلا و ذا فرقة الحمر ذا خجل والفرقة ذا فرقة والحمرة من الخجل والصفرة من من الفرق او الخور طيب هذا بالنسبة للطبيعيه هناك دلاله غير لفضية وضعية وهم يقولون مثال هذا المقسمات الاربع هناك مسلمات الاربع عرفت بالوضع وهي الحظ، نعم والإشارة والعقد والنقط الخط والإشارة والعقد والنقط الخط هو الكتابة نعم تستدل على أن هذا الخط هو خطلة من الناس وهذا الاستدلال أو هذه الدلاله دلالة لفظيه ليست لفظيه غير لفظيه لكنها من باب من باب الوضع من باب الوضع طيب الإشارة تعرف المشار إليه بدلاله غير لفضية ولكن في طريق الإشارة وضعا تعرف أن الإشارة نعم موصله تعرف أن الإشارة موصله بالوضع والعقل هو معرفة العدد من قلها أو كثرة بعقل بعقل الأصابق حينما تقول كم عندك مثلا من الريالات أقول لك بدون نطق ماذا تفهم نعم؟ تعرف اذن دلاله هذه دلاله غير لفظيه لكنها عرفت عرفت بالوضع عرفت بالوضع و يقولون هو ما يوضع من اعلام نعم للتعريف بالأماكن نعم اعلام منصوبه للتعريف بالمكان او هي الحدود الفاصله بين الاملاك هذه تسمى هذه تسمى انصاف اذن هذه المسلمات الاربع نعم من ايش من الدلاله من الدلاله الغير لفظيه الوضعيه بقي نوع ثالث وهو دلاله غير لفظيه عقليه يقولون هذه مثل معرفه نعم الصانع عن طريق المصنوعات وجود هذا الجهاد التسجيلي دليل على وجود على وجود الصانع نعم على وجود الصانع وهذه دلاله هذه دلاله ايش غير لفظيه من اي الانواع من الدلالات العقليه طيب هذه الان سته اقسام هذه سته اقسام من اقسام الدلاله, من الدلالة اي هذه الاقسام هو المراد عند الاصوليين اي هذه الاقسام المراد عند الاصوليين الدلاله اللفظيه اي قسم من اقسام لفظيه نعم المراد الدلاله اللفظية الوضعية المراد الدلاله اللفظية الوضعية هذه هي المراده عند أهل الأصول هذه هي المراده عند أهل الأصول الدلاله اللفظية الوضعية وهي دلاله الرجل على الإنسان الذكر والمرأة على الإنسان الانثى هذا مثال طيب إذا كان هذا هو بحث الأصوليين في في هذا النوع من أنواع أو هذا ينقسم من اقسام الدلالة ب إلى كم ينقسم هذا النوع من أنواع الدلالة قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقدام دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام دلالة مطابقة ودلالت تضمن ودلالة التزام و على هذا جمعها صاحب السلم منطق فقال دلاله اللفظ على ما واقفه يدعونها دلاله المطابقه وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزامن ان بأمر قلتزم فهو التزامن ان بأمر قلتزم فقالوا هنا دلاله اللفظ على ما واقفه يدعونها دلاله المطابقه نعم فاللفظ ما وافق ما كان منطبقا على الملفور نعم ما كان منطبقا عليه فهذا يسمى ايش دلاله مطابقه لانه موافق ايش للفظ الموضوع له موافق لللفظ الموضوع له وأما الثاني فهو دلاله اللفظ دلاله التضمن فهذا ما دل و فيه تضمنا نعم على جزء من على جزء مسمى فعندنا مثلا الاربعه لفظ الاربعه يتضمن ايش يتضمن الواحد يتضمن الاثنين ويتضمن ايضا الثلاثه وكل هذه ضمنيه تحت ايش مسمى الاربعه فهنا دل على ايش التضمن دل على الجزء جزء اللفظ طيب الثالث دلاله ولاية الالتزام ولاية الالتزام هذه تكون خارج عن أساس اللفظ ويمثلون في بلفظ الأربعة كذلك يقولون يلزم من أن يكون هذا العدد زوجيا يلزم من هذا اللفظ أن يكون هذا العدد زوجيا يعني اثنين اثنين الأربعة تنقسم إلى اثنين زوجيين فقال يفهم من هذا مفهوم الزوجية فهم التزاما من لفظ من لفظ الاربعه فهذه هي دلاله دلاله الالتزام وكل هذه الانواع الثلاثه نعم مستخدمه في ايه في اصول الكفر فهذا معنى آه الدلاله في تعريف الدليل او على تعريف الجويني رحمه الله في قوله الدليل هو معرفة الدلاله قوله هنا والاستدلال طلب الدليل أراد أن يعرف الدليل أيضاً ما هو الدليل؟ فقال الدليل هو المرتد إلى المطلوب هو المرتد إلى المطلوب لأنه علامة عليه هو المرتد إلى المطلوب لأنه علامة عليه وهو هنا المؤلف رحمه الله إنما عرف الدليل في اللغة ولم يعرفه في الاصلاح وكان الأول أن يعرف الدليل في اللغة لأنه هات في الأصوليين. هكذا هو في استراح الاصلي قال هو المرشد إلى المطلوب هذا يعني من حيث من حيث اللغة يقولون المرشد إلى المطلوب قد يكون لغير العاقل وقد يكون للعاقل يعني العاقل الإنسان نعم قد يرشد عليك كذلك قد يرشد ويكون دليلا والغير عاقل كذلك في جوة هي الأنصاب والاعلام التوصل بصحيح النظر فيه إلى إلى أمر خبري إلى أمر خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى أمر خبري ما هنا موصوله يعني الذي يمكن التوصل نعم يعني الوصول إليه بصحيح النظر هنا من باب إضافة تصفة الموضوع. يعني النظر الصحيح معنى النظر الصحيح ما يمكن تصل فيه عن طريق النظر الصحيح إلى أمر خبري أو إلى مقصود خبري يعني عرف بالخبر يعني الخبر من الاشياء التي يصدق لنطبق عليها الصدق والكلم يطلب عليه قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه